والايا والحسن مسمو الصرخ الايا والحسن مسمو ويل لك او جعدتون ها الكريم المجتبى عذب وطا والنبا من أهل أصحاب العباء كيف جرات سوه فالقلب منه ذهبا ما خالك هذا ابن وان حيث اجرعي سوبا wa'u ma'arasa Dinu nabi wa'an ta sabah Tassurukul ayak Walhasan masmu Tassurukul ayak Walhasan masmu Adab nusadat alwaran المعالي ركبا نبعته قد طهرات لله ما قد وهبا صبت سليل المصطفى فقال علاوى النسبا Juhayda tun hal tankuri afdalahu wal hasaba kaitu ujri'i دان تمك صار مخلبا يا الحسن مسمو الصرخا الاياك والحسن مسمو يشطر ام ان أخذف ما قد شربا والخلق في سابع من صفر مكتئبا وإلا هو حين سره سوف غال الكوكبا أهون عليك يا فاطمون ما لي أراك شاحبا أقول لك أنت تذر في دمى لرزن مشتبا أداه بك شاحبا علي دم من شاحبا رزق عند المؤشر قا حزن ان كذاك المغربا يا الحسن مسوم تصخلايا والحسن مسوم بل العلوي غدا أن له مقتطبا قد طيروا ناحت والغراب في يومه قد نعبا فوق الفراش ملتوين من أسعة منقلبا ما خفتي يوم الملتقى جعيدة والقصبى أمسيت في النار غدا وكودها الحقبى تنهش من الَّذِي يَدْفَعُ الْمَالُ إِذَا انْفَكَّ وَيُطْفِئُ اللَّهَبَ آيَا وَالْحَسَنُ مَسْمُوعٌ تَصْرُخُ الْآيَاتُ وَالْحَسَنُ مَسْمُوعٌ قَدْ Al-Feeq is tenkaba Lalaan yamuta al-mujtaba Al-Fashyamsu Lalaan tuhjaba Nahjul hayati fi hu Wal-Baharul ام السرات في الورى واليوم <قاد الموكب> في الارض الفضل والإحسان مين فيطلب عن الأدبات تصرخوا الآيات والحسن مسموم تصرخوا الآيات والحسن مسموم والخلق فيك همه. يا بتغير من كلمه انقبا من بعد هذا ان اباي اظل ليس عجبا والعن في يدن ونصيم دوما قد ابا ما افتقر من قد عطى هل حسن اوقد وهبا تلي ابكيل باكي وانا يفي علي فالجرح دائم والسم فينا يختلي والدمع ذاب الهدباء تصرخ الآيات والحسن مسمو تصرخ الآيات والحسن مسمو يا مهجة الهادي ويا قَدْ أَخَذَ الْعُرْبَا ثَارَ كَفِينَا تَوْرَتُهُ يَا رُحَيْمًا أَرْهَبَا هَزَّ صَدَى الظَّالِمِينَ يَشْكُفُوا عَنَّ الْقُرْبَا بائسين يمحق ليلا غصبا يطيء دربا من زمرات الطاقي ومان ممن إليك قربا تصرق الآيات والحسن مسموم تصرق الآيات والحسن مسموم قد أوغروا فينا عشكا السوم ما هم تنسقوا دمان هذا جزاء الن جوار بل منعوا من دفني حند النبي وعجبا انظر لهم يا مصطفى ما فعلوا في القربى جاذوك خيرا فيهم في الصغط كارم بلا زينب